سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن نتكلم، فإن نتكلم في هذا اليوم. لنستكمل حديث الوصايا العشر التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه يا يروي لنا الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الكبير وأبي نعيم في حلية الأولياء كتابه حلية الأولياء يروون لنا جميعا هذا الحديث عن معاز بن جبل رضي الله عنه يقول أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر خصال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت هذه الأولى لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت والثانية ولا تعقن والديك لا تعقّن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك لا تعقلن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك والثالثة هي قوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله هذه هي الوصية الرابعة لسيدنا معاذ رضي الله عنه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الرابعة ولا تشربن خمرا فانه راس كل فاحشه لا تشربن خمرا فانه راس كل فاحشه في الوصيه الخامسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ واياك والمعصيه واياك والمعصيه فان بالمعصيه حل صخط الله هذه هي الوصية الخامسة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها سيدنا معاذ رضي الله عنه اليوم نتكلم عن الوصيتين الرابعة والخامسة حيث توقفنا في لقائنا الماضي عند آداب الصلاة والحفاظ على الصلاة وفوائد الصلاة اليوم kita berkata tentang wasiat yang berkata oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Mu'ad dan tidak berkata tidak berkata karena itu adalah raksu kebiasaan atau kebiasaan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim setelah beliau membaca Alhamdulillah dan salat kepada Dabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwasannya pembahasan kita pada malam hari ini adalah wasiat 10 dari wasiat-wasiat Rasulullah s.a.w kepada Mu'ad Yang mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad Di dalam musnadnya Dan Imam Tabroni di Mu'jamil Kabir Dan Abin wa'ayam fi halyatil awliya Bahwasanya Rasulullah s.a.w berwasiat kepada Mu'ad Wasiat yang pertama adalah Wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'ad Untuk tidak tidak menyekutukan Allah kutilta s.w.t Walaupun engkau dibunuh atau engkau dibakar Wasiat yang kedua adalah wasiat Rasulullah SAW kepada Muad bin Jabal untuk tidak durhaka kepada kedua orang tua. Dan wasiat yang ketiga adalah wasiat Muad bin Jabal untuk tidak meninggalkan sholat, sholat maktubah, yaitu sholat, sholat fardu, muta'amid dan dengan sengaja. Dan wasiat yang keempat adalah wasiat, ad, wasiat Rasulullah untuk Sayyidina Muad bin Jabal untuk tidak meminum khamr. khamar. khamr adalah raksu kulifahishatin, yaitu pusat ataupun sebab dari semua kejelekan-kejelekan. Dan yang kelima adalah wasiat dari Rasulullah s.a.w. untuk muat wa iya kawal maksiat Hati-hati engkau muat dengan maksiat ma'siyah. Fa'innal ma'siyah tahillu sakhtillahi. Karena maksiat adalah menyebabkan lur kemurkaan Allah Subhanahu s.w.t. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan wasiat-wasiat Rasulullah s.a.w. dan pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang wasiat yang pertama dan kedua dan ketiga. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang wasiat yang setelahnya yaitu wasiat keempat tentang larangan-larangan di dalam meminum khamr. Ma'na hadhihi al-wasiyah <tuh> yatakallamu 'anhu al-'ulama' fa yaqulununa hadha min jawami' kalimihi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'na min jawami' al-kalim ya'ni min al-hikam allati yaqulaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور من قبل مولاه بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة قال تعالى في سورة النح ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فالرسول صلى الله عليه وسلم حكيم زمانه وحكيم كل الأزمان كيف لا وهو سيد خلق الله على الإطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني من الحكمة أوتي القرآن كله حكمة ومثل ini adalah termasuk dari wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu dan ini adalah termasuk dari hikmah Rasulullah sallallahu yang mana Rasul sallallahu diutus oleh Allah Subhanahu wa tidak lain diutus adalah dengan cara bil hikmati dengan penuh hikmah wal mauidhatil hasanah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawa'idatil hasanah wa rasul adalah hakimun orang yang paling adil pada semua zaman dan setiap zaman wa wa sayyidul khalqi bahwa rasul adalah paling utamanya makhluk dan beliau berkata Ini utitul qur'an wa mithluhu ma'ahu sesungguhnya di dalam Al-Quran adalah hikmah-hikmah, ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, dan sebagian hikmah di dalam Al-Quran itu ada pada Rasulullah SAW dan dijaga di dalam hati Rasulullah SAW. Wfi haza al hadis al jam' yujuhu syiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mu'adz ibn Jabal ila wasai' ash in حاز خير الدنيا والآخرة يحوز الخير كله في هذه العشرة لو طبقها أي مسلم يفوز بخيري الدنيا والآخرة يفوز بالطاعة والعبادة ويفوز بالجنة يوم القيامة بطاعة الله في الدنيا وبالجنة يوم القيامة يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم نكمل ربما من هذا <تصفيق> نعم لا <تصفيق> هلا، هلا، هلا، نعم يعني هو واضح بعض بعض الشيء يعني حتى لو أن يسمعون خلاص ما دام يسمعون هنا ما دام يسمعونهم ف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم آه لا تسمعون آه لا يسمعون الناس وأنا يشتكون من هذا. خلاص نعم نعم نعم خلاص هذا الذي معك يعمل. يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ ولا تشربن خمرا بعد أن عد له الأولى وهي عبادة الله وحده لا شريك له. والثانية الإحسان إلى والديه والبر بهما والثالثة المواضبة على ترك على, على الصلاة على إقامة الصلاة وأن لا يتركها متعمدا يقول له الوصية الرابعة التي ستحافظ على جماع دينه كله لا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحش نحن نقول في الصلاة إن الصلاة أم العبادات نقول الصلاة أم العبادات إذا أحسن الإنسان صلاته فإنه بإحسانه للصلاة يصلح سائر العمل حتى وإن كان الأعمال الأخرى فيها خلل إلا أن هذا الخلل تجبره الصلاة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين فنحن نقول في الصلاة أن ده أم العبادات إذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل كذلك على المعنى المقابل الخمر أم الخبائث أم الخبائث ولذلك يتحدث القرآن الكريم عن الخمر بأسلوب يجعل السامع ينفر منها يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يريد الشيطان أن يوقع فيكم خصلة هما العداوة والبغضاء وإذا حدثت العداوة بينكم يعادي بعضكم بعضا وبغض بعضكم بعضا فبذلك تصدون عن ذكر الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الخمر من شأنها أن توقع العداوة ومن شأنها أن توقع البغضاء ومن شأنها أن تصدك عن ذكر الله تعالى وهذه الثلاث عددها القرآن الكريم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينك العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني رجل بائع يبيع لك سلعة تخسر فيها فهل تشتري سلعة تخسر فيها؟ ولا الإنسان بالعقل يشتري السلعة ليربح فيها إذا أنت بائع تبيع للناس تشتري سلعة تخسر فيها أو تشتري سلعة تربح فيها ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى هذه سلع الشيطان الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء هذه واحدة والثانية البغضاء والثالثة يصدكم عن ذكر الله والرابعة يصدكم عن الصلاة كل هذا وسيلته الوحيدة إليكم في ذلك كله بالخمر والميسرس بالخمر تقع العداوة وبالميسر تقع العداو بالخمر تقع البغضاء وبالميسر تقع البغضاء بالخمر تلهو ويذهب عقلك فتنسى الصلاة وتصد عن ذكر الله بهذا كله تقع هذه الفواحش، ولذلك القرآن الكريم يعرض لك عرضا منفرا إن كان لك عقل تعقل به فيقول لك هذه بضاعته فهل أنت منتهي؟ هل تشتري منه هذه البضاعة؟ anda berhenti dari perbuatan ini. Anda berhenti dari perbuatan ini. Anda berhenti dari perbuatan ini. Anda berhenti dari perbuatan ini. Anda berhenti dari perbuatan ini. Anda berhenti dari perbuatan ini. Anda berhenti dari Rasulullah ini. Anda berhenti dari perbuatan ini. Anda berhenti dari perbuatan ini. ini. Anda berhenti dari perbuatan ini. Anda berhenti dari perbuatan ini. Anda berhenti dari perbuatan ini. Anda dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut orang Muslim, baik Muslim atau Muslimat akan yafu subit wal akhirati akan menang dan akan menang di dunia dan di akhirat, menang di dunia dan di akhirat akan masuk surga. Yakul Rasulullah SAW kepada la tasroban nahamran. Rasulullah SAW berkata bahasanya, Ya Muat, janganlah engkau minum hamer. Dan nasihat ini adalah dinasihatkan Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW menasihatkan kepada muat yang pertama untuk tidak untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahuwataala dan untuk tidak berdurhaka kepada kedua orang tua dan yang ketiga untuk tidak meninggalkan solat waktu solat wajib yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahuwataala. Sebagaimana kaum rosyikul hati ah maka solah pun adalah umul ibadah pusat di dalam ibadah. Idah asal salat, idah ahsana salat tahu oh, sebagaimana orang Islam. Jika dia adalah baik di dalam solatnya maka seseorang Islam tersebut akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan-perbuatan yang lainnya, amal-amal yang lainnya akan menjadi baik dengan baiknya sholatnya. Fa'inka mana amlul akhiru fihi khalal. Dan jika diantara amal-amal manusia tersebut ada kekurangan-kekurangannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti kekurangan-kekurangan tersebut dengan sholat yang dia panjatkan dan dia lakukan. Sebagai menerah, Alaihi Wasallam berkata, As-salatu imaduddin, Faman agaw mahafakat agaw maddin, Faman hadha mahafakat adha maddin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata bahawa salat adalah ummul ibadah, adalah ibu dari semua ibadah atau puncak dari semua ibadat. Dan sebagaimana khomr, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khomr juga dikatakan oleh Rasulullah sebagai ummul kubais adalah puncak dari semua kejelekan-kejelekan. Sehingga jika seseorang meminum khomr, maka dia akan melakukan semua kejelekan-kejelekan. Wa dzalikayyatahdzul Qur'anul Karim bi uslu bin ynof firminha dan oleh sebab itu Rasulullah SAW diturunkan kepada beliau adalah salah satu ayat yang mana ayat menyebutkan tentang khamar dan ayat ini adalah yunafir minha membuat orang membuat kita semuanya adalah menjauhi khamar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an inna ma yuridu syaitana ayyukum ayyukum bainaakumul adaa wa tawal bagdhaa fil khamri wal maisir wa yuzdhukum an dzikrillahi wa anis anissalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sesungguhnya syaitan itu adalah ingin menjerumuskan manusia semuanya dengan menanamkan kejelekan-kejelekan al-adawah permusuhan-permusuhan dan kedengkian-kedengkian fil khamri disebabkan karena khamr wal maisir dan karena judi wa isdakum an dhikrillah dan dengan khamr tersebut engkau akan dilalaikan oleh Allah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa anis salati dan engkau akan dilalaikan oleh oleh khamr tersebut dari melakukan-melakukan salat jadi apa? Jadi hamar di sini adalah menyebabkan seseorang itu adalah lalai di dalam beribadah, lalai sehingga meninggalkan solat dan menyebabkan seseorang itu saling bermusuhan dan menyebabkan seseorang itu adalah saling mendengki. Kalau kita sudah tahu tentang sebab dan akibat dari hamar tersebut, apakah seseorang masih mau mengambil dan minumnya? Seperti orang yang baik, seperti orang yang berjual beli, apakah dia menjual harta apa? Menjual? Menjual dagangan-dagangannya tujuannya untuk mencari rugi atau untuk mencari untung Dan tentunya seseorang yang melakukan jual beli tidak lain adalah untuk mencari untung yang dia dapatkan Dan begitu juga orang yang berakal Dia tidak akan membeli sesuatu kecuali sesuatu itu adalah merupakan sesuatu yang membuat dia untung Begitu juga orang yang sebaliknya dia, Jika dia adalah menjual atau membeli dengan niat adalah rugi Maka dia akan apa akan membelanjakan uang tersebut seperti untuk membeli omar dan lain sebagainya Innal khamr taqul <imitation> adawah. Yang pertama bahasanya <imitation> khamr itu adalah menyebabkan <imitation> permusuhan. Dan yang kedua adalah bagdha, kedengkian. Dan ketiga adalah tansa salah. menyebabkan seseorang itu lalai di dalam salat. Dan yang keempat adalah menyebabkan al-fawahis, kejelekan-kejelekan semuanya. Bagus itu. في هذا الحديث الجامع أيضا نتعرف على معنى الخمر هل الخمر المقصود بها الشراب المتخذ من عصير العنب لأن أصل الخمر التي نزل فيها التحريم هي شراب العنب كان يتخذه العرب ويخمرونه ويضعونه في قوارير يعني زجاجات والقوارير هذه يخزنون فيها الخمر عاما وعامين وسلاسة أعوام حتى يقولون عن الخمر التي تنتشر فيها مواد الإسكار يقولون عنها الخمر المعتقة المعتقة يعني التي بقي لها عامين وسلاسة وبقي لها مدة في القدم حتى أن هذه تكون أشد في الإسكار ولذلك القرآن الكريم نزل ليحرم الخمر متدرجا في التشريع على مراحل لكن قبل أن نذكر مراحل التدرج في التشريع في تحريم الخمر لا بد أن نعرف ما هي الخمر هل هي الشراب المتخذ من عصير العنب فقط الذي كان العرب يتخذونه أم هل هي كل شراب يسكر العقل سواء كان مأخوذا من عصير العنب أو مأخوذا من عصير التفاح أو مأخوذا من عصير البلح اللي هو التمر أو كان مأخوذا من عصير الذرة الأذرة الجاجون هذه تعرفها؟ وكذلك أيضا كافة العصائر المستخدمة من المواد النباتية أو من الفواكه كل هذه ينطبق عليها اسم الخمر أم لا الحقيقة أن الفقهاء قالوا إن الخمر هي كل ما خامر العقل الخمر كل ما خامر العقل يعني كل ما أسكر العقل كلمة خامر الشيء إذا خالطه فأذهبه تقول خامر الخمر العقل إذا خالطه فأذهب العقل فالعلماء قالوا بأن كل مسكر يكون خمرا وهذا اتخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خم وكل خمر حرام كل مسكر خم قالها في حجة الوداع حجة الوداع التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في ساعتكم هذه وإن الخمر حرام وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه هو ربا العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشرب الخمر وكل مسكر خام إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بنص الحديث كل مسكر كل شراب يسكر العقل سواء أخذ من العصير من النبات أو من الفواكه أو من الخبز أو من الرز أيضا أنتم تصنعون هنا في بلادكم شرابا من الرز وهذا الشراب قد يخالط العقل فيذهبه فإن أذهب هذا الشراب العقل فإنه يكون حراما لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام كما يقول الفقهاء هذا في الخمر المتخذ من الأنبذة يعني من الأشربة وكل شيء تطرحه في الماء فيتحمض أو يتخمر كل شيء تطرحه في الماء يتحمض أو يتخمر فيتغير لونه أو ريحه أو طعمه يكون مسكرا فإذا أسكر فهو حرام ويسمى خمرا ويحرم عليك أن تتناوله هذا عن الخمر التي يدخل فيها كما قلنا شراب التفاح شراب التمر شراب العنب كل هذه الأنواع من الأشربة من الرز أو من الخبز بعض الناس يضع الخبز في الماء فإذا ظل في الماء تعفاً وتغيرت رائحته فإذا كان ذك ذلك شرب منه فسكر فهذا كله حرام ولكن ينبغي أن نفرق بين الخمر وبين النبيذ فالنبيذ أو الانتباذ هذا له معنى آخر غير الخمر في الفقه لأن بعض الناس من ضعاف العقول ووجدت بعض الأساتذة في بعض الجامعات الأندونسية هنا يقولون بأن النبي كان يشرب النبيذ فيحرى فيحل لنا أن نشرب الخمر لأن الخمر هي النبيذ وهم أخطأوا بهذا أخطأوا خطأا كبيرا ولم يفهموا المقصود من الأحاديث التي وردت على الانتباذ ولكن نتعرض لمعنى النبيذ أو الانتباذ bagi terjemah, Insya Allah tadi. Di dalam hadis ini kita akan membahas tentang definisi dari khomar. Apa itu khomar? Al khomar adalah minuman yang diambil min asiril inapi dari perasan kurma, yang mana orang-orang Arab pada zaman dahulu adalah menjadikan apa menjadikan perasan-perasan kurma dan anggur ini kemudian diletakkan di dalam gowarir. Atau diletakkan di dalam tempat atau botol-botol selama bertahun-tahun, berbulan-bulan sehingga menyebabkan perasaan-perasaan tadi adalah berubah menjadi khamar Yang mana itu akan menyebabkan seseorang itu hilang akalnya dan itu diharamkan oleh Allah SWT Dan di dalam keharaman khamar sendiri Allah SWT menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharamannya mutadar rijan dengan bertahap di dalam pengharamannya Dan untuk sebab itu kita harus mengerti apa itu definisi dari khamar dan dari apa khamar itu dibuat? Apakah setiap minuman yang memabukkan atau menghilangkan akal itu dinamakan khamar? Baik itu dari inap, baik itu dari anggur, atau dari apel, atau dari, dari kurma, atau dari jagung, atau dari bahan-bahan yang lainnya yang, menyebut, yang membuat seseorang itu hilang akalnya. Ulama mengatakan bahwasanya khamar adalah kumar al-agla adalah setiap sesuatu yang membuat mabuk akal itu dinamakan khamar. Dan ulama lain mengatakan bahwasanya khamar adalah kullu muskir fa haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan khamar adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kullu muskirin khamar wa kullu khamrin haram. Rasulullah berkata bahwasanya setiap yang memabukkan itu dinamakan makan dan setiap khamar itu adalah haram. Wa annal haram wa anna khamru haramun dan setiap apa-apa yang memabukkan itu haram menurut syariah. Apapun bentuknya, jika itu adalah memabukkan maka itu diharamkan di dalam Al-Quran. Ma'askar kathiyur hufagali haram. Rasulullah ﷺ beliau berkata bahwasanya apakah meminum yang banyak dengan yang sedikit itu hukumnya apakah sama di dalam keharamannya atau yang banyak saja meminum khamr itu haram? Dan ternyata Rasulullah ﷺ beliau berkata bahwasanya ma'askar kathiyur hufagali haram yang memampukan banyaknya maka meminum sedikitnya juga haram jadi tidak ada bedanya antara meminum khamr sedikit ataupun banyak baik ser gelas ataupun satu sendok jika itu adalah dinamakan khamr dan memampukan maka itu adalah haram kemudian apa setiap sesuatu yang jika diletakkan di dalam air apapun itu bentuknya baik itu berupa buah-buahan atau nabatat atau tumbuh-tumbuhan ataupun apa saja jika diletakkan di dalam air jika menyebabkan air itu berubah rasanya, warnanya dan baunya dan menyebabkan seseorang itu mabuk dan hilang akalnya, maka itu dinamakan khamer dan oleh sebab itu maka kita harus mengerti dari mana khamer itu dibuat dan apa perbedaan antara khamer dengan nabi dan kita akan lanjutkan pembacaan apa pembicaraan tentang nabi walizalika nahlu nusahih laha al mafahim فالنبيذ هو كل شيء تنبذه أي تضعه وحده هذا هو معنى النبيذ في اللغة ما النبيذ هو الشيء المنبوذ يعني الموضوع وحده الموضوع وحده مثال ذلك أنت عندك خبز أو عندك رز فأخذت ملعقة من الرز ووضعتها وحدها في إناء هذه تسمى نبيذ يعني من نبذ الشيء إذا طرحه وحده عندك طمر فأخذت واحدة ووضعتها وحدها في مكان بعيدا عن عن الطمر هذا تسمى نبيذ في اللغة في اللغة العربية يسمى نبيذ إذا النبيذ هو كل شيء طرح في مكان وحده كل شيء يطرح في مكان وحده يسمى إيش يسمى نبيذ إذن الذين فهموا فهما خاطئا قالوا بأن النبيذ هو معنى الشراب المتخذ من عصير العنب قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب نبيذا وظنوا بفهمهم الخاطئ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب خمرا ولذلك قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب النبيذ يعني يشرب إيش يشرب الخمر وما دام Anaku, ia minum alkohol, ia mengatakan kepada kita, "Kita minum alkohol." Baik. Karena banyak orang yang tidak mengetahui tentang nabi, perbezaan antara nabi dan alkohol, sehingga seseorang tidak bisa membedakan mana itu alkohol dan mana itu nabi. Nabi, menurut bahasa, adalah kullu syai Imam Buzon atau rukhafimaghanin wahidin. Definisi dari nabi, menurut ahli bahasa, adalah setiap sesuatu yang diletakkan. Jika setiap sesuatu yang diletakkan di dalam apa saja dan merubah itu sifatnya sehingga menyebabkan, menyebabkan itu memabukkan, maka sesuatu, sesuatu tersebut dinamakan nabid. Sebagaimana orang Arab mereka keliru ketika Rasulullah SAW ketika mereka meminum, meminum perasan-perasan buah-buahan dan mereka mengatakan bahwasanya Rasul SAW adalah meminum khamar dan meminum nabid, maka sesungguhnya mereka adalah salah bahwasanya Rasul tidak meminum khamar dan nabid. Walidzalikam. الفهم الصحيح للنبيذ هو كل شيء ترحى وحده في ماء أو ترحى معصورا يعني العصير عصير العنب إذا طرحته وحده في إناء يسمى نبيذا عصير التمر إذا طرحته وحده في إناء يسمى نبيذ عصير الذرة الأذرة الزجون هذه أيضا إذا طرحتها تسمى نبيذا إذن النبيذ هو الشيء المطروح وحده طيب صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ لكن ما معنى ينتبذ ينتبذ يعني يضع التمر في الماء أو يضع الخبز في الماء أو يضع الفاكهة في الماء إذا وضعها في الماء صحيح إذا أنت وضعت العنب أو التمر في الماء وبات عندك ليلة فإنه يبدأ في التغير لكن لا يصل إلى حد الإسكار لا يصل إلى حد الإسكار لأن حد الإسكار هذا يبدأ من بعد الليلة الثالثة إذا طرحته في الماء من بعد الليلة الثالثة يتخمر تأتيه حالات التخمر فما فمدام تخمر يخرج الكحول الذي هو فيه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 Karena sesuatu jika diletakkan di dalam air Tidak akan memabukkan kecuali Kalau sudah melewati masa tiga malam Seperti apa? Seperti jagung yang diletakkan di air Maka akan menyebabkan seseorang itu mabuk Jika meminumnya jika sudah melewati waktu tiga malam akan Tapi tidak akan menjadikan seseorang itu mabuk Sebelum dia melewati tiga malam Wa Sehingga kalau sudah melewati tiga malam Maka akan menyebabkan keluarnya alkohol Dan menyebabkan seseorang itu mabuk Dan diharamkan menjadi khamar ولذلك النبيذ عندنا نفهمه فهماً صحيحا فنقول النبيذ ما طرح في الماء وحده النبيذ كل شيء متخذ من العصير أو متخذ من النبات أو متخذ من الخبز أو من الرز وترح في الماء وحده لكن هو مشروط لا يتخمر يبقى النبيذ هو كل ما طرح في الماء أو كل عصير لم يصل إلى حد التخمر وهذا كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشراب ما لم يتخمر فهو لا يسكر ولذلك عندما سأله الصحابة عن الانتباذ فقال نعم انتبذوا ولا تسكروا انتبذوا ولا إيش ولا تذكروا ولا تسكروا ولذلك السيدة عائشة روض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينتبذ النبي صلى الله عليه و... النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ فإذا بقي الشيء في الإناء ليلة قال اطرحوه يعني يضع من أول النهار ويشرب منه في المساء ولكن إذا بقي للليلة الثانية قالت اطرحوه واغسلوا الإناء اطرحوه واغسلوا الإناء وهذا مبالغة منه في الحرص صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتزوق سكارة الشيء فمثلا أنت عندما تضع تمرا في الإناء ضع التمر في الإناء ومعه الماء إذا بقي عندك ليلة فهذه يجوز لك أن تشرب فيها عصير التمر هذا أو عصير العنب لأنه لا يتغير إلا بعد ثلاثة أيام لا يتغير ريحه ولا طعمه ولا يتحول إلى التخمر إلا بعد ثلاثة أيام هذه في بلاد العرب فإذا تخمر فإنه يصير حراما. ولا يجوز لك أن تشربه ولذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح اشربوا عندما سألوه ننتبذ يا رسول الله نعم ننتبذ بمعنى مش ننتبذ يعني نشرب عصير الخمر النبيذ لا ننتبذ يعني نضع الفواكه في الماء أو الشراب أو شيء من المنتجات الزراعية في الماء مثلا كالخبز أو الرز أو ما إلى ذلك نضعه في الماء لكن يشربه قبل أن يتخمر. هذا هو النبيذ الذي كان ينتبز منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حلال لكل إنسان لأنه إذا شربته والحالة هذه لا يسكر. لا يسكر. فهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى نعرف به الفرق بين الخمر وبين النبيذ. Baik, bahasa oleh sahabat dan seorang sah sah sah sah sahabat, ya sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, atau nabi, atau nabi tua atau sekiruh. Rasulullah SAW ditanya bahasanya sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kami menjadikannya nabid akan tapi janganlah kami, kamu kamu bermabuk-mabukan. Diriwaykan oleh Aisyah radhiyallahu kah radhiyallahu anha bahasanya Rasulullah SAW yang tabit. Apa itu maksud dari Yantabit? Maksud dari Yantabit adalah Rasulullah SAW adalah mengambil buah-buahan Atau mengambil sayur-sayuran Atau mengambil makanan apa saja kemudian diletakkan di dalam air Dan kemudian sebelum menjadi khamar dimakan oleh Rasulullah SAW Dan diminum oleh Rasulullah SAW Jadi apa? Jadi definisi dari Nabi tersebut adalah setiap sesuatu yang diletakkan di dalam air dan boleh di apa dan boleh dimakan selama belum menjadi homer Dan ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kan tapi banyak orang salah pendapat bahwasanya Rasulullah SAW adalah meminum homer dan memakan makan makanan yang memabukkan. Seperti Rasulullah SAW gambarkan di sini maka kita bisa melihat dan kita bisa mengerjakan dan meng, um, um, bisa memisahkan nabit. Kita bisa menjadikan nabit halal kapan seperti kita meletakkan makanan di dalam air. Kemudian apa kemudian makanan atau minuman tersebut belum berubah seperti apel dimasukkan ke dalam air dan sebelum apel itu menjadi berubah karena warnanya atau baunya ataupun rasanya kita meminumnya maka dalam seketika itu maka tidak diharamkan di dalam Islam karena apa karena khamr atau minum karena minuman tersebut belum berubah menjadi khamr hanya dimasukkan saja dan belum berubah dan ini adalah yang boleh diminum dan dan boleh dimakan akan tapi jika sesuatu yang diletakkan di dalam air tersebut sudah berubah salah satu sifat-sifatnya baik itu berubah warnanya ataupun rasanya atau baunya yang menyebabkan seseorang itu mabuk jika meminumnya maka tatkala itu juga sesuatu itu diharamkan di dalam Islam karena setiap yang haram adalah khamr dan setiap khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Baqiya بعد ذلك أن نعرف الأشياء التي تأخذ حكم الخمر في الحرمة جدت أشياء يشربها الناس فيشربون ما يسمى بالحشيشة المعروفة ويشربون أيضا ما يسمى بالأفيون معروف عندكم هذا يا شيخ أيضا يشربون شيئا من الكيمويات يسمى الترامادول، وهذه الأشياء الأقراص هي أقراص مسكنة للآلام ولكن إذا أخذ الإنسان منها كميات كبيرة فإنه يتخدر ويسكر عقله ويذهب كل هذه المشروبات كل ما يسكر العقل من سواء من الحشيش أو سواء من الأفيون أو سواء من الأقراص المخدرة التي يتناولها الشباب من أقراص الكيماويات كل هذه الأشياء تنسحب عليها الحرمة وتأخذ حكم الحرمة لأنها تذهب عقل الإنسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خام وكل خمر حرام فقد دلت هذه القاعدة العريضة على أن كل ما يسكر العقل يعني يذهب العقل يكون حراما والحكمة من هذا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحفظ لك عقلك لأن العقل هذا هو الذي يمنع الإنسان من ارتكاب الفواحش العقل إذا كان موجود في البدن يمنع من ارتكاب الفواحش لكن إذا ذهب العقل ارتكب الإنسان كل فاحش ولذلك يسميها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحش رأس كل فاحشة يعني رأس كل خطيئة هذه الخمر وسنعلم من قصة يرويها لنا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عن ولي من الأولياء وقع في مصيبة Bebab alkohol, dan kita akan membaca ayat ini. Tidak ada yang mengatakan yang setelahnya adalah pembahasan yang memabukkan yang selain dari buah-buahan ataupun dari alkohol dari keadaan yang bersih. Tetapi kita yang dimasukkan di dalam air yang kita banyak kita saksikan pada zaman ini adalah berupa memabukkan akan tapi tidak terbuat dari alkohol dalam keadaan yang tidak bersih. Tetapi kita boleh meminum alkohol yang bersih. Tetapi kita tidak boleh ganja dan sejenis sabu-sabu yang banyak di yang banyak dikonsumsi oleh pemuda-pemudi sekarang ataupun obat-obatan yang menyebabkan seseorang itu hilang akalnya apakah itu juga dinamakan Khomer jadi setiap yang memabukkan apapun bentuknya baik itu berupa serbuk ataupun apapun jika itu adalah terbukti memabukkan ataupun menghilangkan akal maka itu dinamakan Khomer kuluma askar minal hasil awaf yun jadi setiap apa-apa yang memabukkan dari dari narkotika ataupun lain sebagainya Jika dikonsumsi maka itu adalah hukumnya haram Seperti disabarkan oleh Rasulullah SAW Kullu muskirin Setiap yang memabukkan apapun bentuknya itu Bahwa homer maka seperti hukumnya homer Dan setiap homer adalah haram jadi setiap apa saja yang memabukkan baik itu berupa apa berupa cairan ataupun berupa benda padat baik itu berupa buah-buahan atau lain sebagainya jika terbukti itu adalah memabukkan maka hukumnya diikutkan seperti homer dan kalau sudah diikutkan seperti homer hukumnya maka hukumnya adalah haram jadi apa apakulumma yudhabilaql bahawa haram setiap apa yang menyebabkan akal itu hilang atau seseorang hilang akalnya maka itu diharamkan di dalam syariat Hikmah dari itu semuanya tidak lain bahwasanya Allah subhanahuwataala ingin menjaga kita semuanya dari akal-akal kita supaya akal-akal kita ini adalah akal-akal yang sehat yang mana dengan akal sehat seseorang tidak mudah terjerumus kepada kemaksiatan dan terjerumus kepada dosa-dosa. Akan tetapi jika seseorang itu hilang akalnya maka dia akan mudah melakukan maksiat kepada Allah subhanahuwataala, wartha kebal fawwakhis dan melakukan kesalahan-kesalahan. Rasulullah saw berkata bahwasanya lata shurbul hamra fainna urak sukul dihati aten janganlah kalian minum hamra Karena Khomr itu adalah puncak ataupun penyebab dari semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Walidalika, diruilana Syeiduna Uthman ibn Affan, Yaqool, "Kan fi man kanah qabla kum"? Ia ni kanah fil Ummah as-sabiqah li Ummah al-Islam, kanah fi man kanah qabla kum rujul ghabid, marta bim raut ghaniyah. فتعجبت لما رأت من شدة عبادته يعني رجل عابد وزاهد فحاكت له أرادت أن تدبر له مؤامرة انظر كيف تستخدم المرأة وسائل لإغراء هذا العابد يقول فدبرت له أمرا وأرسلت له جاريتها يعني الخادمة التي عندها أرسلتها فقالت يا أيها الشيخ العابد إن سيدتي تدعوك للشهادة يعني أنت مطلوب لآداء الشهادة ومعروف إن الرجل إذا دعي إلى الشهادة مطلوب أن يبديها لقول الحق سبحانه وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه إذن الرجل هذا ديانته كانت تأمره أن يؤدي الشهادة فذهب العابد مع الجارية إلى بيت المرأة فكلما دخل العابد من باب أغلقته الجارية ثم دخلت به إلى المرأة فإذا هو يرى امرأة من أشد الناس جمالا وحسنا وبهاء فقالت المرأة اعلم أيها الشيخ أني ما دعوتك في بيتي هذا للشهادة يعني أنا لم أدعك لتشهد وإنما دعوتك لتفعل معي إحدى ثلاث دعوتك لتفعل معي إحدى ثلاث إما أن تقع علي يعني تزني بي وإما أن تقتل هذا الغلام وإما أن تشرب هذا الخمر إحدى ثلاث تختار إما أن تزني بي تقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر فالرجل العابد قال أخف الأشياء أشربها الزنا كبير من الكبائر طيب والقتل القتل أشد منه أيضا فقال اختار الخفيفة هذه أشرب الخمر فاختار العابد أن يشرب الخمر فشرب الخمر فلما سكر عقله زنى بالمرأة وقتل الغلام فهذه هي عواقب شرب الخمر يقول عثمان رضي الله عنه ما نصه عثمان بن عفان لا تجتمع الخمر والإيمان في قلب مرئ مسلم قط يعني الخمر الإدمان على شرب الخمر لا يجتمع مع الإيمان أبدا إذا الإيمان إن الإنسان يشرب الخمر يخرج من قلبه الإيمان على طول مباشرة إذا يشرب الخمر يخرج الإيمان من قلبه قال تقوها فإنها أم الخبائث Falah yajjamgul khumru ma'al iman fi qalb imri muslimin. Baik. Diceritakan oleh sahabat Osman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasnya fil ummah misabikoh kepada umat-umat yang terdahulu ada seseorang yang terkenal ahli ibadah yang terkenal dengan ahli mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala ketika beliau sedang beribadah maka lewatlah seorang wanita yang luar biasa yang terkenal cantik dan, dan ter, cantik dan wanita tersebut terpesona dengan orang yang ahli ibadah tersebut kemudian orang apa kemudian wanita tersebut mengutus pembantunya yaitu jariahnya untuk berkata kepada orang yang ahli ibadah tersebut ya syekh wahai tuan bahwasanya tuanku yakni tuanku ingin memanggilmu untuk untuk masuk Islam Sementara orang tersebut di dalam agamanya adalah selalu mengajak dan menyuruh kepada untuk mengajak seseorang untuk masuk dan untuk mengajak kepada kenal Allah Subhanahuwataala. Dan tak kala ada orang yang ingin untuk kenal atau ingin beriman kepada Allah Subhanahuwataala, maka seorang laki-laki yang ahli ibadah tersebut cepat-cepat datang kepada seorang wanita yang ingin apa ingin berapa ingin untuk masuk Islam, masuk apa masuk agama orang orang ahli ibadah tersebut. Dan ketika orang alim tersebut sampai kepada rumahnya dan masuk ke rumah orang rumah wanita tersebut. Maka kemudian pembantunya menutup pintunya. Dan setelah itu seorang alim tersebut masuk ke dalam rumahnya. Dan kemudian seorang wanita yang terkenal cantik tersebut kemudian berkata kepada orang alim tersebut. Wahai orang alim yang ahli ibadah sesungguhnya aku memanggilmu bukan karena aku ingin masuk kepada agamamu. Akan tapi aku memanggilmu karena aku ingin engkau melakukan satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah engkau zina denganku Dan yang kedua adalah engkau membunuh anak ini Atau yang ketiga adalah engkau meminum homar Jadi pilihlah satu dari tiga tersebut Dan kemudian setelah dipikir-pikir oleh orang yang ahli ibadah tersebut Tentang hal yang pertama yaitu zina Maka sungguh zina adalah dosa besar Dan juga yang kedua adalah membunuh Karena membunuh juga dosa besar Maka orang alim yang ahli ibadah tersebut Mengambil ahofu min thalasah Yaitu paling ringannya dosa di antara tiga tersebut Yaitu dia memilih meminum homar dan setelah orang ahli ibadah tersebut meminum khamr maka orang tersebut setelah itu hilang akalnya dan karena hilang akalnya maka kemudian dia berzina dengan wanita tersebut dan setelah zina maka orang apa orang alim tersebut kemudian membunuh anak tersebut jadi dengan khamr membunuh dan melakukan zina semuanya Yaqul Utsman bin Affan bahwasanya Utsman bin Hasan Utsman bin Affan berkata la tastami'ul khamr wal iman fi qalbi muslimin qad bahwasanya tidak akan berkumpul Antara homer dengan iman di dalam hati seseorang. Jadi apa? Jadi jika seseorang minum homer maka ketahuilah bahasanya tatkala dia meminum homer Allah subhanahuwataala mengangkat imannya. Karena homer tidak akan kumpul dengan iman dan tatkala seseorang meminum homer maka orang tersebut tidak ada iman di dalam hatinya. Karena homer adalah ummul khabais adalah pusat atau sebab dari semua kejelekan-kejelekan. Walladzalika. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في شخص معاذ ولا تشربن خمرا فإنه رأش كل فاحشة وفي الحديث الشريف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه لا يدخل الجنة ها مدمن خمر ولا عاق لوالديه إذا مدمن الخمر هذا لا يدخل جنة يوم القيامة لأنه مرتكب لفاحشة من الفواحش وهي من الكبائر التي قال الله التي نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى تركها ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تركها أيضا. Dan oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada Mu'ad bin Jabal untuk menjauhi dari khamar. Karena khamar adalah kulli adalah sebab dari semua kejelekan-kejelekan. Sehingga Rasul berkata bahawasanya tidak akan masuk surga orang mutminul khamar. Orang yang sudah sering minum khamar atau kecanduan dengan khamar. Wa'agawalidaihi dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi dua dosa ini adalah menyebabkan seseorang tidak akan masuk surga karena khamar dan karena durhaka kepada orang tuanya. أما عن التدرج في تشريع الخمر الذي وعدتكم بالكلام عنه التدرج في تشريع الخمر العرب عندما نزل القرآن فيهم وجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبعثة وبالهدى كانوا يشربون الخمر وكانت تلك عادة متأصلة في العرب كانوا يشربون الخمر و. نزل القرآن الكريم ليعالج هذا الداء الوبيل فأتى القرآن على مراحل ثلاثه يعلمنا بها كيف يعالج الإنسان قضية من القضايا لقد نزلت الآية الأولى من سورة البقرة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الخمر كانت محرمة عند اليهود في ديانة اليهود سأل يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما تقول في الخمر فنزل قول الحق سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير وَمَنَافِعُ الْنَاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Baik. Kemudian kita akan membahas tentang tadrij ataupun tentang bertahapnya di dalam keharamannya khomer al Arab pada zaman dulu adalah menjadikan khamr itu adalah minuman yang biasa. Jadi di mana saja ada khamr dan dijadikan khamr itu adalah sebagai minuman-minuman yang biasa. Dan kemudian Rasulullah SAW di dalam Al-Quran yang diturunkan kepadanya Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahuwataala untuk dijaga dari haram. Dan kemudian turunlah ayat yang mana ayat tersebut adalah diturunkan oleh Allah tidak lain adalah untuk menghilangkan haram menghilangkan khamr secara, secara bertahap. Kemudian, kemudian Rasulullah s.a.w. Kemudian menerima wahyu dari Allah s.w.t Saat kala ada seorang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang Khomr Bagaimana hukumnya Khomr? Karena pada zaman waktu itu Khomr sudah diharamkan indal Yahud Di kalangan orang Yahudi Khomr sudah diharamkan Dan kemudian orang Yahudi berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah bagaimana hukumnya Khomr? Kemudian Rasulullah s.a.w. diturunkan oleh Allah Ayat kepadanya yang berkata Ya s.a.w. naga'anil khomri wal maisir كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فقال الحق سبحانه وتعالى أجب على هؤلاء أو أجب هؤلاء اليهود بأن الخمر والميسر فيهما اسم كبير ولكن قد يكون فيهما منافع وهذا جواب لمن يسألون عن حكم التداوي بالخمر رقم التداوي يعني بعض الأطباء في أوروبا يقولون بأن التداوي الدواء قد يدخله خمر أو يدخله لحم خنزير والجواب عندنا نحن المسلمين أن الله عز وجل لم يجعل دواء الأمة فيما حرمه عليه ونجيب على هؤلاء نقول لهم صحيح الخمر قد تكون دواء عندكم. وقد تكون وسيلة للتلهي يعني تتلهون بها ولكن هذه المنفعة الصغيرة لا تساوي هذا الإثم الكبير شوف القرآن الكريم يتحدث يقول فيهما إثم كبير يعني فيهما فواحش كثيرة ولكن قد يكون لك فيها منفعة في أنك تنسى هم من الهموم أو تداوي قد قد يصح منها التداوي قد يصح منها أن تداو من ذا لكن الطب الحديث أثبت أنها تخرب الكلية الكلية هذه قالوا خراب الكلية الجنجال هذه تخرب من الخمر وقالوا بأنها تسبب ثلاثة وثلاثين مرضا في البطن سرطان خمرات يسبب ثلاثة وثلاثين مرضا في البدن وكلها من الأدوية العضال من الداء العضال الذي لا يمكن للإنسان أن يتخلص منه يقتله أمراض فتاكة تسببها الخمر ولذلك يرد القرآن الكريم علما يقول فيهما اسم كبير ولكن منافع للناس لكن اسمهما الاسم أكبر من النافع فميز أنت يا صاحب العقل تأخذ شيئا فيه مضرة كبيرة ونفع قليل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 Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menjawab cerita pertanyaan orang Yahudi tersebut dengan jawaban bahwa sebenarnya itu ada manfaatnya, akan tapi manfaatnya sangat sedikit sekali. Sementara apa malborot atau bahayanya yang ada di khomar itu sangat banyak. Jadi bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Dan ini adalah yang seperti dikatakan oleh orang-orang Barat, orang-orang Eropa, bahasanya mereka semua adalah menjadikan Homer itu adalah sebagai obat yang diminum setiap hari. Akan tapi Islam menolak itu semuanya, bahasanya Rasulullah SAW beliau berkata, bahasanya Inna dzawa la yaqun biyaen mahrma bahasanya obat itu tidak ada di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi obat tidak diletakkan oleh Allah di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi dusta jika ada sesuatu yang diharamkan di, di, di sesuatu yang diharamkan dan dikatakan itu adalah obat. Dan item dan dosa di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang Khomr itu adalah sangat besar sekali Sementara manfaat di dalam Khomr sendiri disebutkan oleh Allah sangat sedikit Jadi manfaatnya sangat sedikit dibanding dengan keharamannya Dan bahwasannya Atiba'il muhadisin, bahwasannya para ahli-ahli dokter akhir zaman Dokter-dokter sekarang mengatakan bahwasannya Khomr itu adalah menyebabkan ginjal Sakit ginjal dan bahkan menyebabkan 33 sakit di dalam badan yang mana semua sakit-sakit dari 33 tersebut adalah menyebabkan seseorang itu meninggal dunia dan oleh sebab itu apa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar tersebut karena tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga seseorang supaya dalam keadaan sehat walafiat wa almarhalatuh thaniyah fi tahrim al-khamar fi tadaruj, fi tashri'i tahrim al-khamar anna ahad as-sahabah طبعا الخمر لم تكن قد حرمت وإنما وجه القرآن إلى أن الفواحش فيها أكثر من المنافع أو الآثام فيها أكثر وإثمهما أكبر من نفعهما ثم بعد ذلك حضر رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل حضر وعلى ثوبه خراءة يعني براز وعندما اشتم منه الصحابة من ثوبه رائحة كرية وجدوا أنه شرب الخمر ثم تقلب لما لم يدري ذهبت الخمر بعقله نام فتقلب على براز فتنجس ثوبه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إذا القرآن الكريم لم يحرمها مرة واحدة هذه هي المرحلة الثانية قال لا تصلي وأنتم سكران إذا أصبح محرما عليهم أن يشربوا الخمر بالنهار لأن بين وبين الصلاة بين الصلاة والثانية ساعتين ثلاثة ساعتين ثلاث ساعات طيب لا يمكن أن يشرب لأنه لا يفيق قبل سبع أو ثمان ساعات إذن لن يشرب إلا في الليل فعودهم بعد ذلك أن يشربوا الخمر في الليل نعم هذه هي المرحلة الثانية في التدرج في تشريع الخمر تفضل Marhalah yang pertama di dalam keharamannya khamar Allah Subhanahu belum mengharamkan khamar di dalam ayat pertamanya akan tapi Allah hanya menjelaskan bahwasanya manfaat dari khamar sangat sedikit dan mudharatnya sangat banyak sekali. Kemudian marhalah keharaman yang kedua ataupun tingkatan keharamannya apa? Tingkatan pengharaman khamar yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu seperti diceritakan di dalam diceritakan bahwasanya ada salah seorang yang ikut salat bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya dan ketika ketika mereka melakukan salat maka para sahabat-sahabat merasa dan mencium bau yang tidak enak dari salah seorang tersebut dan tidak lain bau tersebut adalah bau dari khamar dan kemudian orang tersebut tertidur dan kalau tertidur maka keluar dari mulutnya khamar sehingga menyebabkan kotor di dalam masjid dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sukara dengan kejadian ini Allah subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya bahwasanya wahai orang-orang yang beriman Jangan langkong mendekati solat wa antum suka Sementara kalian dalam keadaan mabuk hatta caklamu ta ma tak sampai kalian tahu atas apa yang kalian ucapkan. Jadi apa kemudian setelah setelah tulun ayat tersebut maka orang-orang Arab tidak berani meminum khamr dikit ketakala siang hari, karena waktu solat antara zuhur dengan asar sangat sedikit, antara asar dengan maghrib sangat pendek dua jam tiga jam sementara khamr tersebut ke, e, sementara waktu. Waktu reaksinya khomr memabukkannya tersebut tidak kurang dari 8 jam. Setelah itu orang-orang Arab menjadikan khomr, minum khomr di malam hari dan tidak berani di siang hari. Karena apa? Karena di malam hari waktunya sangat panjang sekali. Kemudian, setelah itu, tukar kejahatan kejahatan yang menyebabkan khomr, khomr yang menyebabkan khomr. يروي لنا الإمام ابن كثير في تفسيره وغير واحد من المفسرين أكثر من واحد من المفسرين يقولون إن سيدنا الحمزه الحمزه ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع علي بن أبي طالب وسيدنا علي بن أبي طالب هذا يعد سيدنا الحمزه عمه عمه لأنه علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب إذا أبو طالب والحمزة إخوان فسيدنا الحمزة كان يجلس مع سيدنا علي بن أبي طالب يتسامران في الليل وكان الحمزة يحب عليا محبة كثيرة وعلي بالطبع يحب عمه محبة محبة شديدة لأنهما في دين واحد وهو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اجتماعهما أيضا في النسب هذا عمه وهو يحب عمه والرجل يحب ابن أخيه لكن جلس يتسامران معا في الليل فشرب الخمر قبل التحريم شرب الخمر فقام لما شرب الخمر قام الحمزه ابن عبد المطلب رضي الله عنه إلى شارف يعني بعير يسمى شارف كبير الشارف هذا كان لعلي ابن عبد العلي ابن أبي طالب وكان سيدنا علي يحب هذا الشارف يحب هذا البعير حبا جما فقام وهو سكران ومعه السيف فقام إلى الشارف فذبحه ضربه في رقبته فذبحه فذبح فغضب سيدنا علي غضبا شديدا وهو سكران وأراد أن يقوم إلى سيدنا الحمزه فيضربه يعني كاد أن يشقه هكذا بسيفه فأفى الصحابة ففرقوا بينهما وأخذوا هذا وأخذوا هذا فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في ذلك أمرا لأنه غضب غضب غضب شديد هذا ابن أخيه وهذا يعني يعتبر عمه الحمزه يعني ماذا يفعل مع ابن عمه علي بن أبي طالب وعمه الحمزه رضي الله عنهما حتى نزل الحق سبحانه وتعالى نزل قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه كلمة فاجتنبوه فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمراً إلى كل مسلم عنده خمر في المدينة أن يريقه ولا يحل له أن يشربه قال راوي الحديث فخرجنا جميعا إلى الحرّ والحرّ هذه مكان قبل المدينة قبل أن تدخل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام مكان يسمى الحرّ قال فأراق الناس خمورهم جميعا أو قدورهم على الحرّ حتى أنك لا تأتي إليها ورائحتها رائحة الخمر من كثرة الخمر الذي ألقى على الطريق حتى أنك لا تأتيها وقد شممت منها رائحة الخمر وبذلك حرم الله الخمر حماية للأمة الإسلامية من الوقوع في الفواحش وحفاظا لعقولنا التي وهبنا الله إياها من الضياع وما ذلك إلا لمصلحة البشر والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ونكمل حديثنا إن شاء الله في لقاء قادم مع kemudian setelah ayat yang kedua turun maka turunlah ayat turunlah ayat yang ketiga yang mana ayat yang ketiga ini adalah turun dengan jelas mengharamkan apa mengharamkan khamar tahriman qathian yakni keharaman yang sesungguh-sungguhnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Kasir dan kebanyakan para ahli mufasirin bahwasanya Hamzah bin Abdul Muthalib bahwasanya beliau adalah seseorang yang termasuk paling cinta dengan Ali bin Abi Thalib dengan ponakannya Ali bin Abi Thalib dengan Hamzah suatu hari sedang sedang Rajallah عنهم أرضهم نعم نعم يصهران في الليل آه نعم كان يصهران في الليل Ali bin Abi Talib dengan Hazam bahasanya ber sedang begadang di malam hari sedangkan Hamzah sangat mencintai Ali bin Abi Talib kemudian di dalam begadangnya di malam hari tersebut maka maka Ali bin Abi Talib dengan Hamzah pada waktu itu sedang meminum khomer dan khomer pada waktu itu belum diharamkan di dalam Islam dan tatkala pada waktu itu tatkala waktu itu Ali bin Abi Thalib adalah memiliki Jamal atau memiliki unta yang bernama Syarif. Unta ini adalah unta yang paling dicintai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan tatkala Hamzah bin Abdul Muthalib meminum khamr dan dalam keadaan mabuk Hamzah bin Abdul Muthalib kemudian berdiri dan mengangkat pedangnya dan kemudian menyembelih unta yang dicintai oleh Ali bin Abi Thalib dan menyembelihnya. Setelah disembelih tersebut maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib langsung terbangun karena ontanya disembelih dan tatkala beliau terbangun dari duduknya maka langsung dipukul oleh Sayyidina Hamzah dan mau dibunuh dengan pedangnya dan tatkala itu maka terjadilah keributan antara Hamzah dengan Ali dan setelah itu dilerai oleh para sahabat-sahabat Yang lainnya maka terdengarlah khabar tersebut Kepada Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW Sangat marah sekali Kepada Hamzah dan kepada Ali Yang mana Hamzah sebagai pamannya Sangat apa itu sangat uh, ber, uh, Sudah memukul ponakannya sendiri yaitu Ali bin Abi Talib Dan kemudian Allah Rasulullah SAW Berdoa kepada Allah untuk menurunkan ayat Yang intinya adalah untuk mengharamkan Mengharamkan Khomer dengan keharaman yang sesungguh-sungguhnya Maka kemudian Allah SWT bahwa telah menurunkan ayat Al-Qur'an lagi yang ketiga yaitu ayat yang mengharamkan khamr dengan dengan sesungguhnya dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berkata ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtani buhu Kemudian al Allah, Allah. Fajrani buhulaa al lakum, tuflihun. tuflihun. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat kepada Rasulullah SAW yang isinya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar wal maysir wal ansabu dan berhala berakhalal itu uh, min amali syaitani. Itu semua adalah termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan fajtani buhu maka tinggalkan itu semuanya. La'alaakum tuflihun dengan harapan engkau akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun ayat tersebut maka Rasulullah SAW menyuruh kepada semua orang untuk apa untuk membuang khamar di dari rumah-rumah orang dari rumah-rumah penduduk semuanya di Madinah. Dan kemudian mendengar perintah dari Rasulullah SAW maka semua orang men menumpahkan khamar dan pada waktu itu Rasulullah SAW sedang di Madinah dan dinamakan, dinamakan tempat tersebut adalah Harrah. Harrah adalah tempat yang dekat dengan Madinah. Para orang-orang kemudian keluar dari rumahnya dan kemudian membuang khamer-khamer dari rumah-rumah mereka sampai-sampai semua Harrah itu adalah banjir khamer dan semuanya adalah mencium bau khamer yang luar biasa. Dan dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan Khomer yang terakhir kalinya Dan tidak lain tujuan dari pengharaman Khomer ini Adalah untuk menjaga akal-akal kita semuanya Supaya kita terhindar dari yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan akal bisa sehat Sehingga orang bisa berpikir dengan baik Wallahu Wallahu'ala Nastaqmil insyaAllah Ya'ni fi al-qaslatul khamisah Wahia qawluhu sallallahu alaihi wasallam sallam al wa iyyaka wal ma'siyah wa wal ma'siyah fa bil ma'siyah hala sakhathullah in sha Allah kita تعرض لها في لقائنا القادم ان شاء الله ونترك Allah kita sambung pertemuan ini pertemuan ini di pertemuannya akan datang dan kita sampai kepada wasiat mu'ad wasiat Rasulullah kepada mu'ad tentang nasihat yang kelima yaitu wa wal ma'siyah yaitu, yaitu wasiat Rasulullah untuk menjauhi maksiat maksiat dan bagi para hadirin dan hadirat barangkali yang mau ditanya, bertanya. Maka kami persilahkan untuk membuka pertanyaan. Yang mau bertanya bapak-bapak, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh Pertanyaannya di luar tema enggak apa-apa ya. Nama-nama nah, nah, lepas lepas. Nah. Baik, uh, terima kasih atas kesempatannya. Uh, Syekh Murad yang ingin saya tanyakan adalah tentang uh, soft di dalam sholat berjamaah. Akhir-akhir uh, ini kan fenomena tentang Pembuatan sajadah yang sangat lebar. Jadi membuat uh, sok di dalam solat berjamaah itu sangat longgar. Dulu waktu saya cam, uh, kecil, uh, guru kita mengajarkan bahawa ketika solat berjamaah disarankan untuk rapih dan rapat. Sedangkan uh, akhir akhir ini ketika saya melihat jamaah baik di dalam masjid maupun dalam musolah, itu kan banyak jamaah yang membawa sajadah yang lebar-lebar, sehingga membuat soft itu menjadi longgar. Nah di dalam ini apa e, pentingnya sih tentang kerapian soft untuk e, berjamaah. Jadi seberapa besar pentingnya e, merapatkan soft di dalam sholat berjamaah dan bagaimana e, tentang e, cajada yang sangat lebar-lebar itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi <tangan> Najib, uh, bagaimana? Uh, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, saya mahu nanyakan mengenai minum kumer. Kalau orangnya sudah taubat, saya. taubat dari minum kumer, terus dia sudah taubat. Pada suatu saat dia menceritakan pengalaman kenikmatan dari minum kumer, atau mungkin dia sepanjang masa yang enggak enggak enggak diceritakan terus terus tapi sesekali bercerita kenikmatan minum kopi apakah kebahagiaan itu masih bisa diterima Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh نعم نعم نعم نعم نعم لكن لا يعني يكون كونه شربة وتاب إلى الله فلم يعد لم يعد إلى المعرفة مرة أخرى لكنه يقول يعني يقول للناس هذا لا لا لا بس أن أن يكون ذلك عصا بالنعم أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن هو وبعد بالنسبة للسؤال الذي سأله الأخ عن الطراش في صفوف الصلاة هو يقول إنه السجاد الموضوع في المساجد أو المصليات في هذه الأيام المسافة بينه وبين الرجل الذي يقف جنبه مسافة واسعة والمطلوب فعلا في في صلاة الجماعة أن تتراص الصفوف وتسد الفرج يعني المسافات الخالية ينبغي أن تسد ولذلك الإمام يقول إيش ساو الصفوف هذا أيضا من الأشياء الغريبة التي لاحظتها في كثير من المصليات أو من المساجد في أندونسيا أنا عندما قدمت إلى هذا البلد جديد وطبعاً أنا لا أعرف طباع الناس ولا كذا فوجدت الإمام في المصلى يقول للناس في صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء في كل صلوات الفروض يقول لهم بعد أن يؤذن للصلاة ويقام الصلاة بعد أن يقام يقول حي على صعب فقام صلاة صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الإمام ماذا يقول؟ بدل من أن يقول تساووا وتراصوا وسد الفرج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين استووا استووا سووا صفوفكم فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن وجدت هذا الرجل يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة هذه لا تقال إلا في صلاة العيد العدين، لأنها بلا أذان، فكان الصحابة يقولون على عصر رسول الله الصلاة جمعة أنه ليست فيها أذان، ليست لها أذان، فكان بدلاً عن الأذان يقولون الصلاة جامعة، الصلاة جامعة هذا في العدين، في العدين. لكن وجدت هنا هذه العادة ليست عند هذا الرجل فقط، ولكن منتشرة في أماكن كثيرة في أندونيسيا يقولون الصلاة جامعة، هذا خطأ. والمفروض أن يقول حتى نعالج هذا الخلل الذي وقع الإمام لابد أن يوجه المصلين إلى كيفية الاستقامة في الصفوف فيقول يقول لهم ساو صفوفكم فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج كيف نساو الصفوف يقول القدم في القدم والكتف في الكتف يساو الصف يعني القدم إلى جوار القدم أنت إذا وضعت قدمك إلى جوار قدم أخيك ولصقتها فيه ولصقت كتفك في كتف أخيك خلاص استوى الصف والمطلوب هو تساوي الصف حتى وإن كان السجاد مصنوعة في أماكن واسعة أنت لا علاقة لك بالسجاد ولا علاقة لك بالرسومات لكن أنت المفروض أن تقف في الصلاة قدمك في قدم أخيك وكتفك في كتف أخيك yang diminta di dalam... Permasalahan salat berjamaah adalah yang diminta tidak lain adalah untuk merapatkan barisannya. Dan bagaimana patokan seseorang itu merapatkan barisannya. Apakah dengan sajadah, sajadahnya atau seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah iltisok ataupun nempelnya. Apa? Kepada mas. Kaki, kaki kaki yaitu nempelnya kaki dengan kaki temannya dan nempelnya pundak dengan pundak temannya Dan itulah yang diminta di dalam sholat Dan Syekh Murad beliau sangat heran sekali ketika beliau datang ke Indonesia Ternyata imam-imam yang ada di Indonesia ini kebanyakan tidak, mengacap, tidak mengucapkan setelah setelah atau sholat Mengucapkan Sahu sufu fakum akan tapi mereka semua sama-sama mengucapkan as jami'ah dan ini adalah salah. Bahkan yang diminta oleh Rasulullah sallallahu adalah ketika seseorang ingin salat berjamaah maka yang harus diperhatikan adalah shoil ila shufufihim. Yang diperhatikan adalah barisan-barisannya yaitu barisan-barisan yang rapat, barisan-barisan yang rapi karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya tidak akan melihat shof waj yaitu shof yang tidak rapi ataupun shof yang banyak ronggarnya. Jadi di sini yang diminta di dalam solat berjamaah adalah seseorang diminta di dalam solatnya adalah untuk merapatkan barisannya tanpa melihat sajadahnya. Baik itu sajadah besar ataupun kecil, tapi yang dipentingkan di dalam sini adalah untuk menempelkan kaki dengan kaki temannya dan menempelkan pundak dengan pundak temannya. Karena Rasulullah SAW beliau berkata Inna dihilfur jahyat kullu fiha syaiton. Karena longgar di dalam solat ataupun jarak antara seorang musolli dengan musol yang lainnya itu adalah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 إذا يقول مثلاً عن معصية قد ارتكبها هل الإنسان يعني يفصح بهذه المعصية التي ارتكبها من أجل أن يبين للناس مساوئها وأن يبين للناس عيوبها حتى يرتدي عن وعن ذلك العلماء قالوا لا بأس إن الإنسان يقول مثلاً صدر مني كذا وأنا في عصر الجهل أو صدر مني كذا العلماء قالوا هذا يعني لا يعد من المجاهرين لأن المجاهر هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا المجاهرين تعرف المجاهرين المجاهر, المجاهر هذا ليس هو الذي يتحدث بالمعصية لكي يجعل الناس يبتعدون عنها لينفر الناس منها لا المجاهر هذا رجل يتحدث بالمعصية على سبيل يعني الفخر وأنه يتفاخر وأنه يرتكب المعاصي وأنه يعني يتباهى بأنه رجل يعني قادر على ملعبة النساء وقادر على شرب خم وقادر على كذا وقادر على كذا هذا من باب الفخر بالمعصية فهذا من من الكبائر صحيح أن الرجل يصبح وقد ستره الله بالذنب فيحدث بالذنب فهذا من الكبائر لكن أن يتحدث الإنسان عن المعصية التي وقعت منه بعد أن تاب منها لكي يجعل الآخرين يرجعون عنها هذا أمر مباح عند العلماء ولا شيء فيه لكن بشرط ألا يدخل في قلب صاحبه حلاوة الذنب كما تحدثنا في الصباح عن حلاوة الذنب لا يدخل في قلب صاحب حلاوة الذنب وإنما يقولها وكله أسى وكله حزن وكله أسف على ما بدر من ويقول ذلك بغرض وحيد وهو تنفير الناس Baik, ini adalah soal yang sangat luar biasa, yang sangat berhubungan dengan maudhu ataupun dengan permasalahan kita pada malam hari ini. Jika seseorang adalah memberikan kabar tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada masa lalu untuk dijadikan sebagai ibroh atau dijadikan sebagai pelajaran apakah itu adalah termasuk dosa dan tobat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata bahwasanya kullu ummati yadkhulu jannata illa al-mujahirin. Setiap umat umatku akan masuk surga kecuali mujahirin. Siapakah mujahirin di sini? Di sini al-mujahirin adalah orang yang pernah melakukan dosa. Dan kemudian suatu saat dia mengingat-ingat dosa tersebut dan menceritakan kepada orang-orang dengan tujuan apa berbangga-bangga dan tujuan bahwasanya dia adalah orang yang hebat dan mampu melakukan zina dengan siapa atau melakukan minum homer atau melakukan dosa ini melakukan dosa itu mereka semuanya adalah orang-orang yang tidak akan masuk surga. Akan tetapi jika seseorang memberikan kabar tentang sesuatu yang pernah dilakukannya karena untuk diambil hikmah ataupun diambil kebaikan-kebaikannya maka orang tersebut tidak masuk dalam kata-kata mujahirin akan tapi ulama mengatakan bahwasanya di sinilah orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk dosa jadi jawaban di sini adalah bahwasanya orang yang memberi kabar kepada orang lain atas maksiat yang pernah dilakukannya jika tujuannya adalah untuk diambil hikmah atau diambil inti dari uh, apa diambil faedah atau kebaikan-kebaikannya maka orang tersebut tidak berdosa dengan syarat dengan syarat seseorang tersebut tidak akan terlintas di hatinya halawatu zambi Ataupun kenikmatan di dalam ketika, ketika mengingat-ingat dosa Akan tapi apa? Akan tapi di dalam, beli, di dalam beliau menceritakan atas apa yang pernah dia lakukan di masa lalunya Dia akan bercerita dengan penuh sedih Dia bercerita dengan penuh penyesalan bahawanya yang dia lakukan semuanya itu adalah dosa dan kebodohan Maka orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu wa'alam bisawab هل هناك احد ها يريد ان يسال في شيء هذا يموتني كان الامام مالك يجلس بعض الصباح في الدرس بعد صلاه الصبح ويقول لهم هل من سائل يسال فان satu majlis ilmunya yang pernah beliau rutini setiap paginya Imam Malik selalu berkata di dalam majlisnya apakah masih ada yang bertanya kalau tidak ada yang bertanya Imam Malik berkata Allahumma Allahumma ballaghtu Allahumma ya Allah sungguh aku sudah Allahumma sampaikan wajah. kepada mereka semuanya wallahu syahid dan Allah menyaksikan itu semuanya jadi apa jadi Imam Malik sudah terlepas dari apa yang ditanggung jawabkannya tidak yurid ahad yas'al yatafaddal خلاص خلاص طيب نسأل. ندعو ن نبدأ بالدعاء أي اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين يجب. وصلي على سيدنا محمد في الملائِ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا يا مولانا فيما أعطيت اللهم قنا واصرف عنا يا مولانا بفضلك شر ما قضيت أبي أبي اللهم إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعاء فأجب دعاءنا اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتنين يا رب العالمين امين اللهم اغفر لإخواننا واغفر لأخواتنا واغفر لمشايخنا واغفر لعلماءنا واغفر لابائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لجميع مد له حق علينا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جنبنا شرب الخمر وشرب كل مسكر يبعدنا عنك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الطاعه وهيئ لنا أسبابا وابعدنا عن المعصية ولا تهيئ لنا أسبابا اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ونسألك من كرمك يا كريم آمين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة